لنا من خير أمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين ممتدين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون طريق أهل الإيمان والتوحيد طريق اهل الايمان والتوحيد لزوم السنه واتباع الاثر ونبذ البدع والخرافات ونبذ البدع والخرافات ورد المحدثات والضلالات والبراءه منها ومن اهلها مَضَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ على هذا مجمعين متفقين يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أبغض الأمور إلى الله البدع وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وقال رضي الله عنه وأرضاه عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وقال الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه قال حذيفه رضي وقال حذيفه رضي الله عنه كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا وكتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر عن القدر فكتب اما بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمداً خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ندور مع السنة حيث دارت وكان ابن عون رحمه الله تعالى يوصي عند موته ويقول السنة السنة وإياكم والبدع السنة السنة وإياكم والبدع وقال الإمام الآجوري رحمه الله تعالى رحم الله عبداً حذر هذه الفرق رحم الله عبداً حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم وقيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع فقال هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل وقال ابن عباس وضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رضي الله عنه وأرضاه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إحمرت عيناه وعنى صوته واشتد غضبه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 تفوزوا بجنة النعيم أيها المسلمون لقد أطلت رؤوس الزنادقة الأرجاس لقد أطلت رؤوس الزنادقة الأرجاس والكذبة الأنجاس أصحاب المذاهب الفاسدة والعقائد الخبيثة وأخذت في نشر البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات والمآتم, والمآتم والشركيات بين عوام المسلمين مجاهرين بها في وسائل إعلامهم وفي تجمعات المسلمين مستغلين الفقر والجهل وغفلة الموحدين عن واجب حماية جناب التوحيد والدين قوم هم أشد الناس بغضاً وكراهية للسنة يفارقونها ويصادمونها ويحاربونها ويعاندونها يقتلون دعاتها ويقاتلون حماتها ويحاصرون أهلها وقديماً وحديثاً وجهوا سلاحهم لمواجهة أهل التوحيد والسنة للقضاء على دعوتهم ومساجدهم ومعاهدهم العلمية ومدارسهم السلفية فيا اتباع سيدي البشر محمد صلى الله عليه وسلم كونوا حماة العقيده وجنود التوحيد وذبوا عن سنه سيد المرسلين ذبوا عن سنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهل يذب عنها إلا والتمسك بها ونشرها وتعليمها ومواجهة أعدائها والدفاع عنها وعن أهلها والجهاد في سبيل الله لإعلائها فالبدار البدار فالبدار البدار والعجل العجل قبل استفحال الداء وإعواز الدواء جعلني الله وإياكم من أنصارها وحمانا جميعا من كيد أعدائها وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا الله وحده له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا وسيدنا محمد نقتف رسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيها المسلمون لزوم الصنة نجات وبركة وتركها خزي وفتدة وهلكة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن العرباغ بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عطوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن وجهاد في سبيل الله اللهم <سلوا> صل وسلم على احمد الهادي شفيع الورى والضراء فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ورضا اللهم عن الخلفاء الاربعه أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإرسال إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين, والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين يا رب العالمين اللهم آدم على بلاد الحرمين الشريفين لأمنها ورخاءها وعزها واستقرارها اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخف بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاف المسلمين يا رب العالمين اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار والرفاء يا رب العالمين اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالامن والاستقرار والرخاء يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين على الخرافين واهل البدع يا رب العالمين اللهم انصرهم في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اشفي مروانا وَعَافِ مُبْتَلَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا وَفُكَّ أَسْرَانَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَدَانَا يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغش أعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم أشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salat Hayya ala لا إله إلا الله لا إله إلا الله استروا أقيموا الصحوف وحاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر الله.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 إِا مَا شَ اللهَّهُ إِهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَماَا يَخْفاب وَنُ يَِّركَ للِلسْراء فَذَكِل إِ فَعَةِ الذِكْراء سََذكَّر مَي يَخش ويتَجبُهَا الأشْقَ الذي يَصْلًَا النارَقُغْاب.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 الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله, الله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 لسعيها راضية في جنه عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاريه فيها عين جاريه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فَذكِد إِ مَا أَن تَمُذَكِد لََْعَلَيْهِم بِمُصَيطِد إِلَّا مَنْ تَوََّا وَكَفَرْ فَيُعّمُهُ اللَّهُ الْعَذاَابَ الْأَكبَرُ إَِّ إِلََنَا إابَهُم ثمَُّ إِ عَلَنَ حِسَابَهُم الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ أَبْدَى وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذل الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه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 وهو على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله إلا انت سبحانك انا كنا من الظالمين <تصفيق> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة لهذا اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر محرم لعام 1435 للهجرة أما المسلمين وخطب بهم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تحدث فضيلته في هذه الخطبة في خطبة بليغة تدعو إلى التمسك بالسنة وترك البدعة فإن في السنة أصلا وفلاحا فهي خطبة وافية شافية نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومن المسلمين إنه جواد كريم سبحانه وبحمده فإذا قضيت الصلاة, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وها قد قضيت الصلاة وها هم عباد الله في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشرون في الأرض بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى خطبة الجمعة في أجواء إيمانية روحانية يعيشها المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلبين في نعم من نعم الله عز وجل من طمأنينة وسكينة وأمن وإيمان وحياة سعيدة جهود كبيرة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه الخدمات التي تقدم إلى زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسهيلات التي تأتي خدمة إلى هذا الزائر الكريم إلى هذا البلد الأمين فتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال إنه جواد كريم سبحانه وبحمده مشاهد إيمانية تنقلها لكم قناة السنة النبوية من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى عباد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وها هم ينصرفون إلى بيوتهم إلى مساكنهم إلى دورهم إلى أعمالهم بعد أمن الله عليهم فاللهم تقبل منا ومن المسلمين إنك جواد كريم إخوة الإيمان في كل مكان في ختام هذا النقل نتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن المتابعة نقلنا لكم على الهواء مباشرة أذان أو أذاني وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أجمل التحايا من مخرج هذه هذا النقل الزميل الأستاذ حمزة قنديل وهذه تحيات محدثكم مصعب بن مشعل الديحاني استودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في فترات أخرى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاري أنا اشهد أن رضي الله عنها